Hatmi Şerif, okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik. Cüz 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alif <Sessizlik> La. 111. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 112. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَأَنِ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِقُوا الَّذِي فَرْضٍ فَرْضًا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنْ خاف عليكم عذاب يوم كبير إلَهُ اللَّهِ لَرِعْكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِمَّا هُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ يَسْتَخْفُونَ ألا حين يستغرشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها بعلم مستغرها بمستدعاها كل في كتابه المبين وهو الذي خلق السماء في والأرض في ستة أيام وكان عرشه على المال يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَدْعُوسُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ليقولن الَّذِينَ كفروا إِنْ هَذَا لَا شِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يَحْبِثُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ نصر فن عنهم وحقهم ما كانوا به يستهزؤون، ولئن أذعن الإنسان منا رحمة ثم نزعناها إنه لا يأوس وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ مَا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ سَخُو إِلَّا الَّذِينَ صَدَّرُوا عَمَلَ الصَّالِحَاتِ أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك بضائع به صلوك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنت 112. أو ملك 113. إنما أنت نذير 114. والله على كل شيء وكيل أم يغودون افتراه 116. بعشر سور مثله مفتريات فادعوا من استضعتم من دون الله إن كنتم صادرين فإن لم يستغيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله فهل أنتم مسلمون من كان أبيض الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها بهم فيها لا ينخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها فباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتدوه شاهد من وَأَمْرُ قَادِرِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا نَّذَرُهُ أُولَئِكَ مَرُون بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ من مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ ومن ربك ولكن لا أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من يفترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم يعون ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبعونها عمجا وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونون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 119. إذن الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 110. لا جرم أنهم في الآخرة هم <إن> من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا أخبتوا إلا ربهم أولئك أصحاب الجنه هم فيها خالدون مثلا فريق منك الأعمى والأصم والبصير هل يستويان مثلا أفلا تذكرون بلقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف 119. فقال الملك الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراثمنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فَلَمَّا بَلَغَنَا نُكُم قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَمَن أَنُنزِمُكُمُهَا بَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا ضَوْمِ لَا أَسْأَنْكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَرْيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَى بِطَالِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُ لا أولاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائم والله ولا أعلم وعبد ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري اعيدكم ولا اقول للذين تزدري اعيدكم لن يؤتيهم 111. الله, الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين 112. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا من الصادرين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجز ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغبيكم وربكم وإليه ترجعون أم يغودون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء. 118. فأنحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون 119. فاصنع الفلك بأعيننا وبحينا ولا تخاطبني في الذين ظلبوا. إنهم فَيَأْصَنَعُونَ فُلْكَ وَكُلَّمَا نَظَرَ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْنَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ ويعل عليه عذاب مغيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها منكم من زوجين اثنين وأهلك إلا 117. ومن سبق عليه القول ومن آمن 118. وما آمن معه إلا قليل 119. فقال اركبوا فيها بسم الله مجديها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى من حن ابنه وكان في معزل يا ابن يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سابي إلى 114. ويعصمني من الماء 115. قال لا عاصما يوم من أمر الله إلا من رحم 116. فحال بينهما المهج فكان من المغرضين 117. فقيل يا أرض ويا الأمر باستبت على الجودي فقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن بعدك الحق وأنت أحكم حاكبين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل وير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين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 119. فتعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا تصبر 110. إن العاقبة للمتقين 111. وإلى عاد أخاهم هودا 112. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إن أنتم إلا مفترون يا ضم لا أسألكم عليه أجرا إن علي إلا على الذي فطرني أفلا تعظمون وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُدْرَةً قُوَّةً إِلَى قُوَّتِهِ وَلَا تَتَوَلَّوْا الْمُرْوِمِينَ قَالُوا يَا هم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 انني بريء مما تشركون من دونه فكفوا عني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من 113. إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 114. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي طَغِيًّا وَغَيْرَكُمْ مَا تَدْرُونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا كَيَّنَاهُ تَمٌّ وَالَّذِينَ آمَنُوا عَهْدُ بِرَحْمَةٍ مِّن ونجيناهم من عذاب غليل وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم بعصا رسله واتبعوا أمر كل جبار عميد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم الغيامة 111. ألا إن عادا كفروا ربهم 112. ألا بعدا لعاد قوم قَالَ 113. وإلى ثمود أخاهم صالحا 114. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب نجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعون إليه غريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة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 الله ولا تمسها ولا تمسها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعرضها فقال تمتعون في داركم ثلاثة أيام ذلك بعد غير مكذوب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا عَهْدًا رَّحْمَةً مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ فأخذ الذين ظلّوا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأَلَمْ يَعْنَوْنَ فيها أَلا إِنَّ سَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِسَمُودٍ فَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالبِشْرَةِ قَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْجَاءُ بِعِدَّةٍ حَمِيدٍ فَلَمَّا رَأَى أيديهم لا تصد إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم برض فامرعته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق بمن لا رأى إسحاق يعبد. قالت ياويل تأ ألد وأنا عجوز وهذا دعشي شيخ إن هذا لشيء عجيب قد أتعجبنا من أمي الله رحمة الله فبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرزع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم إن إبراهيم لحليب أباه منيب يا إبراهيم أعرف عن هذا إنهم قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لِلْطَنْسِيئَ بِهِمْ وَضَاطَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَدُونَ السَّيِّئَاتِ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لما في بناتك من حق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا يُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لَنَا بِكُمْ قُبَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالُوا يَا نُوحُ إِنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَن إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا ينتفت منكم أحد إلا امرأتك إنهم يصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وابغضنا عليها حجارة من سجلم من عوض مسوّبة عند ربك وما هي من الظالمين بعيد وإلى مد ين أخاه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنغصوا المكيان والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم وَيَا قَوْمِ عَوْفُ الْمِكْيَامِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِصْطِ وَلَا تَذْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْنَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كنتم وَمَا أَنَّ عَلَيْكُم بِحَمْدٍ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 111. كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا 112. وما أريد أن أخالفكم إذا ما أنهاكم عب 113. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا منكم شقاطي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم طم. بعيد، بس تغفر ربكم ثم توضوا إليه، إن رب رحيم ودود. قالوا يا شعب ما نفقه كثيراً مما تقول، فإن لنا راكفين 112. ولولا رهقك وَمَا وما أنت علينا بعزيز يَا قال يا قوم أرهقي مِنَ عليكم من الله فاتخلتموه براءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ لَا تُعْذِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَطِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا 119. والذين آمنوا معه برحمة منا ما أخذت الذين ظللوا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين 110. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا فَسُنْطَالِ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَونَ وَمَلَأَهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَونَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَونَ بِرَشِيدٍ يَقُدُّ مِقَامَهُ يَوْمَ الْيَامِتِ فَأَهْرَدَهُنَّ ومئس البرد المرود فأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفت المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم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 112. وما نأخره إلا لأجل معدود 113. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد 114. فأما الذين شغوا ففي النار لهم وشهيق خالدين فيها ما دامت السماء تبع الأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَا بَاتُ الْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً وَيْرَ مَجَزُودٌ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٍ مِّمْ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 ولولا كلمة سبقت من ربك لغوي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستغن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطرد إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء 116. فأظم الصلاة قرفين نهار وزلفا من الليل 117. إن الحسنات مذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 118. فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُوَّدِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُرُودَ قِيَّةٍ يَمْحُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إلَّا قَنِيلًا مِنْ مَنْ أَجَئنا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُرْمِينَ وما كان ربك ليهنك الغرام ظلم وأهلها نسلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَلْنَعِيمِ وَكُلًا نَغُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَابَكَ وجاءك في هذه الحفظ مضغة وذكرى للمؤمنين، فقول الذين لا يؤمنون عمدو على مكانتك، إن عاملوا نذا وللله ريب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كنه فعبدوه وتوكل عليه وما ربك بواطِن عُمَّا تعمدون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام 111. تلك آيات الكتاب المبين 112. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعظموا 113. نحن نغص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَمْ كَبَدَ وَالشَّمْسَ بَاقِرَةً رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ ياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين 112. وكذلك يرتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، وعلى آل كما أتمها على أبويك من قدم إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال يقتلوا يوسف أم يطرحوه أرضا يخل لكم وله أبيكم وتكونوا من بعده قوما قَالَ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف فألقوه في غيابة الجب 119. بيلتغطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا ودين 114. يرتع ويلعب وإنا له لحافظون 115. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه وافدون قالوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَيْدِعَادُهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْرِ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 نا ذهبنا نستبق وترغنا يوسف عند متاعنا الذب وما أنت بمؤمن إلا ولو كنا صادقين وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمر فصدوا جميل الله المستعان على ما تصفون وجاءت سيّاعات فأرسلوا ما لديهم فأدلادلواه قال يا مشرع هذا نام وأسروه بضاعة فالله عظيم ما 113. وشراه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين فقال الذي اشتراه من مصر امرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا 111. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 112. ولنعلمه من تأويل الأحاديث 113. فالله غالب على أمره 114. ولكن أكثر الناس لا يعلموا 115. بلغ 124. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 125. فرابدته التي هو في بيتها عن نفسه بغلقت الأبواب بقالت هيت لك 126. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي 111. إنه لا يفلع الظالمون 112. فلقد همت به وهم بها لولا أرضى برهان ربه 113. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا واستبغى الباب ما قتت قميصه من دبر وألف يا سيده هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجنا أو عذاب أليم قال هي رابدتني عن نفسي وشهد شاهد من 111. إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين 112. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إن 117. من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين فقال بقال نسبة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شوّفها حباً، إننا لنراها في ظلال مدين، فلما سمعت بمكرهم أرسلت إليه النبأ اعتدته النمت كأو أتت كل باعده. مِنْهُ منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه بقطعن أيديهن بقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 114. قالت فذلكن الذي ممتنني فيه بَلَا قَدْ رَأَيْتَهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرَهُ لَيُسْجَنَنَّ بَل لَّيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّرُّ مُحَقُّهُ إِنَّ مَن يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا يَصْبِفْ عَنِّي كَيْدَهُ 119. فإن أصب إليهم نبأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأبوا الآيات حتى حين ودخل معه السجن فتيان 111. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا 112. فقال الآخر إني أراني أحمل فذق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام تغزق عليه إلا نبأتكما بتأثيره قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة غوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق بيعقوب ما كان لما أن نشرك بالله من شيء ذلك من فرن الله علينا ذعل الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبا السجن أعراب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 116. لا يحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 117. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير من رأسه فضي الأمر الذي فيه فقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع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 قالوا أرواف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين فقال الذين نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصد يَغُؤُ افْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَمَانِيَةٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بَلَاتٍ خُمْرٌ وَأُخْرَى بِسَائِرٍ لَعَلِّي نَعْلِي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ 113. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا غليلا مما تأكلون 114. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم إلا غليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عن فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بانوا نسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيبهن عليم قال ما خطبكن إذ رابتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من قالت امرأة عزيز الآن حصحص حص الحق أنا رابته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائمين صدق الله Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çeli